أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فَلَنَسْأَلْنَ الَّذِينَ أُرْسِلَ إلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلْنَ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصْنَ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّ غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَ إِذِ الْحَقُّ فَمَا ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين ويا آدم اسكنات وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدليهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة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 ما قد انزلنا عليكم لباسا وريسا آتكم وريشا ولباسا تقوي ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم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 حتى إذا اداركوا فيها جميعا قال تخريهم لأوليهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقال توليهم لأخريهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون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 ونادى أصحاب العراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه قدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أنفيضوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله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 إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوي على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين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 إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنريك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين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 أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح نمين أواجبتموا أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذلكم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 قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالحوتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم رجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد بلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوط إذ قال لقومه اتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد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 إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين اخاهم شعيبا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 إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله منا منامن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم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 وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم.